يقول السائل لدي ثلاثة أبناء أكبرهم موظف منذ زمن طويل ورواتبه كان يعطيني استعين بها على تربيتهم وبناء عماره والاثنين الباقيين لم أحصل على شيء منهم من المال لأنهم ما زالوا صغارا غير موظفين والآن هل أرجع المال الذي اخذته من اخيهم الكبير لاني لم أخذ شيئا من اخوته الآخرين. وهو يمن علي فيما اعطاني من المال مع العلم ان كل واحد منهم الان متزوج وموظف وله بيت لوحده تقول عندك ثلاثه ابناء واحد موظف منذ زمن طويل ويعطيك من راتبه والاخران توظفا من جديد وما استفدت منهما شيئا هل تعيد للموظف القديم الذي اعطاك المال ما اعطاك تعيده اليه ام ماذا واقول اذا كنت اخذت من الولد الكبير ما اخذت على سبيل النفقه وهو أعطاك إياه لتنفق على نفسك وعلى أهل بيتك لأنك لا دخل عندك مثلا ففي مثل هذه الحال ما يحسن أن تعيد له شيء لأنه ما أعطاك على أن تعيد له هذا المبلغ وإنما أعطاك نفقة والموسر من الأولاد ينفق على والديه والموسر من الوالدين ينفق على أولاده أما إذا كان يعطيك ما يعطيك وتتخذ به عقارا أو تبني به عماير كما قلت أستعين به على تربيتهم وبناء عمارة ففي هذه الحال يحسن أن تعطيه مقابل ما أعطاك ترد عليه حقه أو شيئا منه ولا تزيد ما تزيد عن حق يكون في تفضيل الله على إخوانه وإنما تعطيه ما أعطاك لأنه هو وإخوانه في الميراث سواء واذا كانت هذه العماره مثلا مسجله باسمك فهو لن ينال منها شيء زائد عن اخوانه بينما هو بذل فيها ما بذل فيحسن براءه لذمتك ان تعطيه شيئا سواء من هذه العماره او من غيرها وتبر هذا وتبينه لاخوانه تقول أعطيت أخاكم لأنه دخل علي من ماله كذا وكذا فأنا أعطيته ردا لما أعطاني فيحسن هذا براءة لذمتك ولئلا تاخذ ما ماله ويكون هو وإخوانه في ميراثك سراء يقول مات والدي وهو في مدينة وأنا في مدينة أخرى وقبل وفاته طلب حضوري وأنا لم أحضر لأنني لم أعلم بذلك والآن أحلم فيه بأنه غضبان علي أولا عليك الدعاء لوالدك والنظر في وصيته ان كان وصى بشيء تتمكن من البر به في انفاذ وصيته وتصل اقاربه وتبر صديقه ولا تلتفت إلى هذه الأحلام التي تراها بأنه غضبان عليك لأنك فيما يظهر والله أعلم تؤنب نفسك وتشعر نفسك بحال حال اليقظة كأن أباك غضبان عليك فإذا نمت رأيت مثل ذلك الشيء الذي يحوك في خاطرك إذا نمت رأيته فهذا يضيق صدرك ويتعبك، فأنت عند النوم اقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص لتسلم من الرؤيا المزعجة، واحرص على بر أبيك بعد موته، فقد بقي من بر أبيك بعد موته ما بقي. جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما كأنه بذل جهده في بر والديه في حال حياتهما فيريد أن يصل بره بعد الموت بما كان قبل الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقي لا تظن انك اذا دفنت اباك او امك خلاص انتهيت لا بقي من بر ابويك اشياء فان كنت بارا بهما في حال الحياة فواصل وإن كنت غير بار بهما في حال الحياة فبرهما بعد الوفاه لعل ذلك يكفر عن تقصيرك السابق لا تيأس ما دامت نفسك أنت باقية فبإمكانك والحمد لله أن تستدرك كل تقصير حصل منك ما دامت الروح لم تصل الحلقوم فأنت بإمكانك والحمد لله أن تستدرك كل ما فات عليك قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم بقي الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما خمسة خمسة حقوق كلها باقية الصلاة عليهما يعني الدعاء إذا دعوت لنفسك فادعو لوالديك معك هذا من الصلاة عليهما لأن الله جل وعلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم الصلاة عليهما وقالوا من بر الوالدين أنك كلما دعوت لنفسك تدعو لهما وكلما صليت تدعو لهما لأن الله جل وعلا قال أن اشكر لي ولوالديك فحق الله الصلاة وحق الوالدين الدعاء الصلاة عليهم والاستغفار لهما يعني طلب المغفرة تكرر طلب المغفرة للوالدين وانفاذ عهدهما الشيء الذي عهد إليك به الوالد أو عهدت إليك به الوالدة تنفذه تسعى في تنفيذه ما استطعت تنفذ هذا وصله الرحم التي لا توصل إلا بهما تصل أقارب الوالد من أجله وتصل أقارب الوالدة من أجلها هذا من صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما شخص صديق للوالد تحسن إليه ما استطعت لأن هذا من برك بأبيك لأن أباك يحبه فتحسن إليه صديقة للوالدة تحسن إليها وتبرها من أجل الوالدة لأن الوالدة تسر وتفرح اذا اكرمت واحسنت الى صديقتها ورد في الحديث ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما راى اعرابي في الطريق وكان على حمار فنزل عبد الله بن عمر عن الحمار واركب الاعرابي ونزع العمامه التي على راسه تقي حراره الشمس ووضعها على راس الاعرابي فقيل له يرحمك الله انهم الاعراب يقنعون باليسير وانت اطيتهم ما بين يديك الحمار الذي تركبه والعمامه التي تقي راسك الشمس فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر أنا أعطيته من أجل أن والده ما هو, هو غلام من أجل أن والده كان صديقا لعمر يعني لأبي أبوه صديقا لابي فأنا أكرمته لهذا إن أبا هذا كان ودا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهلا ود أبيه فالإنسان يجتهد في العمل الصالح ويعمل الاحتياطات اللازمة التي قد تضره في أفكاره أو في رؤياه أو في منامه نقول ابذل جهدك في بر ابيك بهذه الخمس او بما استطعت منها ولا تقل في نفسك ان ابي مات غضبان علي لاني ما زرته ربما ما تمكنت قد تكون معذور ولا يلزم الولد ان يسافر لابيه كلما طلبه ما يلزمه وإنما يلزمه أن يحسن إليه فيما يستطيعه رجل أتى للعمرة في رمضان ولشدة الزحام ترك عدم تكميل العمرة عمل الطواف ولم يكمل السعي فماذا عليه علما بأن في صحبته زوجته يجب على المسلم إذا دخل في نسك حج أو عمره أن يتمه إلا إن أحصر وكان قد اشترط، فيتحلل ولا شيء عليه وإن أحصر وهو لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل أو يصوم عشرة أيام ويتحلل وما من نفل إلا وإذا دخل فيه المرء له أن يخرج منه بلا شيء سوى الحج والعمرة فلا يجوز للمسلم إذا دخل في حج أو دخل في عمرة إلا أن يتمه إلا إن كان محصرا فكما تقدم رجل دخل في صيام نفل نقول اذا اتمه فحسن لكن اتاه ضيف وافطر من اجل هذا الضيف او دعي من قبل صديق او جار او قريب واحب ان يجبر خاطر صاحبه فحضر الوليمه هو اكل صائم لا حرج عليه دخل في طواف في البيت شرفه الله نفلا ثم اراد ان يخرج نقول لا حرج عليه يجوز له ان يخرج ولم يتم الطواف دخل في صلاه نفل ثم تذكر امرا من الامور وأراد أن يخرج من صلاه هذا النفل يخرج ولا حرج عليه إلا أن الافضل إتمام العبادة خرج في صدقة تطوع أخرج منها شيئا ورد منها شيئا لنفسه أو اشترى به شيئا لعياله لا حرج عليه لأنها ليست مواجبة فجميع الاعمال الصالحه اذا دخل في نفل منها فالافضل له ان يتمه فاذا لم يتمه فلا شيء عليه سوى الحج والعمره اذا دخل فيهما لزمه ان يتمهما لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فهذا الذي يقول إنه جاء إلى مكة محرما بعمرة فوجد الزحام وطاف ولم يسعى ثم تحلل وترك العمر هذا خطأ ولا يجوز له ذلك لانه ما دخل مكة وطاف إلا أنه شق عليه السعي فتركه فلا يجوز له لأن المحصر هو الذي ما تيسر له الدخول ما دخل مكة وهذا عليه أن ينتظر ويتحين وقت الخفة وعدم الزحام ويؤدي نسكه هذا ان كان عاد الى مكه او ادى الطواف والسعي ثم تحلل قبل ان يجامع زوجته فلا شيء عليه لجهله وقد ادى عمرته لكن إن كان جامع زوجته قبل أن يؤدي ما عليه بطلة العمره السابقة ونزمه اتمامها وعليه فدية لجماعة وعليه قضاءها فيما بعد يعني يتم الأولى ويقضي بدلها لأنه أفسدها بالجماع بعض الناس يجهل يدخل في نسك او عباده او عمل ثم يفتي لنفسه ثم يندم بعد هذا بفتره ويأتي يسال الواجب على المسلم انه اذا دخل في نسك او عباده الا يخرج منه حتى يستفتي وينظر ما الذي يجب عليه ما يجتهد لنفسه ثم يندم فيما بعد يقول قلت ان البنت او الام او زوجة الولد لا تكشف عن عورة الرجل المسن فكيف بالرجل هل يكشف عن عورة امه لا الحكم واحد ما يجوز للرجل الولد وان كان من باب الخدمة لامه وانما الرجل يكشف عن عورته ابنه لا بأس عند الحاجة والام تكشف عن عورتها بنتها أو زوجة ابنها عند الحاجة يعني المرأة تطلع على عورة المرأة عند الحاجة والرجل يطلع على عورة الرجل عند الحاجة ولا يجوز العكس سوى الزوجين بعضهم مع بعض والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد